يا الله يا يا طيروان جد علينا بأكبر عطية واشرح صبر وانظر لحالي يا نور يا الله دليل الايمان يا الله اعوذ بك يا طير الولي جد على ما باكبر al umur rahimi waqtul umur ya allah bil ya kathira al a'da wa nawan amma jadak يا رب اللهم منا يا رب الله تلك الديا لي قلها يا محبي الجنه اعوذ بالله وقتني ظالمي ديوا الثمران يا هلا بالدير العجريان يا غني بشرب هذه واوصل يا حبايب حبايب وارقدوا معي معكم في الحان يا اهل ودي العجلان جار ادرقوا لي شربا وأعطروا يا حبائب حبابي وأنقذوا معكم تلحان عندكم يرثوا معلابي يا أليم يا الوجوه الرضيات وانظروا في صلاح العيال شوفوا الرغب ما في الزمان في الرياض العلا والتعالي على النبي والطهر في البرية وآلت المجلل كماني والصحابات ما صبحت